الثانية في نصوص القرآن والسنة أن الواجب اجراؤها على ظاهرها، وظاهرها هو المعنى البين الواضح منها الذي لم يتنطع ويتكلف بإحداث معنى مغاير لللفظ أجنبي عنه، بل هو المعنى الواضح الذي فهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأفهمه أصحابه رضي الله عنهم وأفهمه, وأفهمه الأصحاب التابعين رضي الله عن الجميع وهكذا في ائمه الأمة فالواجب أن تجرى الظاهر الواضح البين لأن النصوص اذا لم تجرى على ظاهرها وجعل لها احتمالات أن تدل على كذا وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا بطل الاستدلال باسرع ولهذا من الامور الخطيره جدا ان يحدث للنصوص معاني في كل فتره يحدث معنى غير المعنى غير المعنى يحدث معنى غير المعنى الذي كان عليه السلف ولهذا من الأمور مهمة في أمر الكتاب والسنة أن تفهم على وفق فهم السلف رضي الله عنهم لأنهم خير الأمة بنص القرآن كنتم خير أمة أخرجة الناس، وقال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني وما الذين يلونهم. يلونهم فلا يمكن أن يكون هؤلاء الأخيار إلا على الاعتقاد الحق وهذه الظواهر من النصوص سواء في الصفات أو في غيرها قد دون فهم الصحابة رضي الله تعالى عنه لها ولله الحمد مدون مضبوط بالأثانيث التي يمكنك أن تعرف الصحيحة من الضعيف فيما ورد عنهم فيها وهذه الأمور بجعل المعاني تختلف بحيث يكون للإسلام فهم في زمن صحابه وفهم في زمننا هذا وفهم في زمن آخر هذا في الحقيقة أنه باب من أبواب إضاءة الدين والعبث به وتجد المغرمين به ارد الناس عداءا لمنهج الصحابة رضي الله عنهم لأن منهج الصحابة رضي الله عنه ومنهج السلف مضبوط اللفظ واضح المعنى واضح الارتباط باللفظ أما هم فيريدون كما يعبرون في مثل هذه يريدون أن يفجروا الألفاظ كما يسمون بمعنى أن يأتي لهذه الألفاظ بمعاني يعبث من خلالها بنصوص الكتاب والسنه وهم يريدون هذا في الأمور العلمية يعني الاعتقادية والأمور العملية ولهذا يقولون مثلا في الحدود المعروفة المنصوص عليها المنصوص عليها في القرآن والسنة يقولون يمكن أن نفهمها في هذا الزمن فهما يترتب عليه ألا تطبق وإن كان فهم الصحابة رضي الله عنه بالسابق يختب تطبيقها إلا أنها لسنا ملزمين لفهم الصحابة ماذا يعني هذا؟ أن تعطل أحكام الله عز وجل ثم إن العبث بالظاهر البين الجلي قد سبقت الباطنية إلى اللعب به فلعبوا حتى بمعاني الصلاة وبمعاني الصوم فقالت الباطنية قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام الصيام هو الإمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر إلى غياب الشمس قالوا لا الصيام هو الإمساك نعم لكن عن ماذا عن إفشاء سر الطائفة الباطنية وبالتالي ما النتيجة كل واش في رمضان هذا المعنى فيكون للصوم معنى زمن الثلاث وعند عموم المسلمين ويكون للصوم عندهم معنى ولهذا سموا صوم الباطنيه يقولون لهذه النصوص باطن والظواهر هذه للهمج الذين لا يفهمون الرعاه السذج الذين يقولون حلال حرام واجب محرم واجب مباح يقال دعوها اترك الامر لهم اتركهم يتوقفون عن أشياء يسمونها حراما ويلزمون أشياء يسمونها واجبا لكن البواطن عنده كما قال القيم على لسانهم فدع الحلال مع الحرام لأهله فهم السياج لهم على البستان فاخرطوا ثم منظر ترى في ضمنه قد هيأت لك سائر الألوان وترى بها ما لا يراه محجب من كل ما تاوا به صرفان يعني, يعني ما في شيء اسمه حرام كل شيء يكون لك عن طريق ماذا؟ عن طريق اللعب بالظاهر فيكون المنهي عنه من الزنا يقول له معنى آه غير الظاهر ويكون مامور به من الصيام ليس الامساك على والصرات ويكون مامور به من الصلوات من الصلاة ليست ليس ليس الصلوات الخمس هذه وإنما أشخاص الخمسة يوالون فمن والاهم فقد صلى ومن أمسك بسر الطائفة فقد صار وبالتالي فلا يصلون الصلوات ولا يصومون في رمضان حيانا بالله كل هذا الأمر الفظيع والقلب الإسلام عن طريق ماذا؟ عن طريق ضرب الظاهر يقول الظاهر من النصوص ليس مرادا وإنما للنصوص بواطن ولهذا من المهم جدا أن يعلم أن نصوص الأسماء والصفات تضبط بفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضها فمن جاء ليفهمها فهما آخر فوضال مضل يريد أن يجعل هذه الألفاظ بلا معنى ويحدث لها معاني ولهذا لا بد من النص على إجراء نصوص القرآن والسنه على الظاهر البين الواضح من معناها الذي إذا تاملت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بها تعزز معنى اللفظ البين الواضح وهكذا المروي عن الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم وعرضهم فالواجب أن تجرى على ظاهرها ولا تحرف إذا حرفوها يسمونها تأويلة ما يسمون تحريفهم باسمه الحقيقي يعني لو قلت الناس تعالوا, تعال تعالوا نحرف القرآن ما اطاعك أحد لكن تقول أنا سأؤول القرآن يعني كأنك ستفسر والواقع أن ما يفعلونه هو ضرب من ضروب التحريف والعبث وتغيير المعاني. وهذا ظهرت خطورة في هذا الزمن على يد من يسمون بالعصرانيين ونحوهم ممن يريدون أن يلعبوا بالنصوص ويتنصلون من مدلولها بحيث يكون دين الله عز وجل الموجود فيه الفاظ تقبل أن تغير معانيه، ولهذا لا بد من جعل نصوص القرآن والسنة على ظاهرها البين الواضح المفهوم من قبل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه والمفهوم المغاير له بدعة وضلالة فأم كان مفهوم المعتزله أو الجهمية أو الرافضه أو القوارج أو المتأخرين العابهين بدين الله الذين يريدون أن تجرى الأمة على سنن الغرب النصراني وإنما يفهم القرآن والسنة على وفق فهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنه فهذا لا بد من ضبطه حتى لا يلعب بنصوص القرآن والسنة نعم أما السمع فقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وقوله إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي إلا أن يمنع منه دليل شرعي نعم هذه الآيات ذكرت أن القرآن نزل بلسان العرب وبالتالي يفهم على ثمن اللغة العربية مضبوطا بفهم الصحابة رضي الله عنهم. فأما القوله تعالى إنا أنزلناه قرانا عربيا ثم قال لعلكم تعقلوه يعني لأجل أن تتعقلوه وتفهموه فإنك إذا كنت عربيا أو كنت غير عربي لكن تعلمت العربيه فإنك تفهم النصوص لأن الله أنزلها بلسان العرب فمن عرف لسان العرب وإن كان الاكتفاء بلسان العرب لا يصح لسان العرب مضموما إليه العلم الشرعي لذلك يتعلم اللغة العربية عالما بالقرآن لا لكن الله أنزله بلسان العرب الذي فيه الفاظ هذه الالفاظ هي قوالب للمعاني فاللفظ قالت يكون فيه معنى يفهم بالطريقه التي دلت عليها لغه العرب واعرف الناس بلغه العرب الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم ولهذا لم يكونوا بحاجه الى ان يتعلموا مثلنا العربيه حتى يعرفوا الفاعل من المفعول ويعرف أمر الحال ونحن أنا لأنها كانت عندهم بالسلف، فلهذا كانوا يفهمون القرآن فهما دقيقا رضي الله تعالى عنهم وأرضاه وعلى هذا فقولوا لنا جعلناه القرآن عربيا لعلكم تعقلون في بيان لانه جعل بهذا اللسان العظيم حتى يتعقل ويفهم لمن كان يعرف لسان العرب، مضموماً إليه فهم الصحابة, فهم الصحابة رضي الله عنهم كما ثم. نعم. وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم وبيّن أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان فقال نعم والتحريف ضد إجراء اللفظ على ظاهره إجراء اللفظ على ظاهره هذا هو اللفظ وهذا هو المعنى ولهذا جاء عن بن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن قوله تعالى حتى يلج الجمل في سم الخياط قيل ما الجمل قال زوج الناقه ما مراده نحن واضح تسألني عن الجمل فأقول لك زوج الناقه يعني هذا, هذا التعبير لأنه واضح أن عن الجمل ما معنى فرأى أن السؤال عن الجمل كأنه لفظ غريب يحتاج إلى أن يبين مثل كلمة الكلالة الكلالة تحتاج أن تعرف ويختلف فيها الكلالة من لا والد له ولا ولد أو من لا والد يمكن أن تكون محلا لكن الجمل. تسال عن الجمل. قصده أنه على ظاهره واضح ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري أن أحد الصحابة رضي الله عنهم سأله عن قوله تعالى الذين يحشرون على وزوههم إلى جهنم فقال يا رسول الله يحشر الكافر على وجهه ولا أليس الذي أمشاه في الدنيا على رجليه قادرا على أن ينشئه في آخرة على وجهه يعني حتى يضبط الظهر نعم يحشر على وجهه وأمر القيامه ليس كأمر الدنيا فإذا تعجبت من أن يحشر على وجهه فالذي أمشاه في الدنيا على رجليه سيحشره في الآخرة على وجهه حتى يضبط أمر الظهر ولا يغير فالتحريف ضد للظاهر لأنه ياتي إلى اللفظ البين فيغير معناه وقد الله عز وجل اليهود على تحريفهم حيث عدلوا عن الظاهر البين إلى صرفه إلى معاني يريدونها كما يفعل كلفاؤهم من أهل التعطيل وأهل البدع نعم فقال <تصفيق> أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون يحرفونه من بعد ما عقلوه فهمون وعرفوا المعنى لكن لا يريدونه فماذا فعلوا؟ حرفوا غيروا كما فعل أهل التعطيل من المعتزلة والجهمية وأضرابهم ومن سائرهم من الأشعرية وغيرهم فهؤلاء قد عبثوا بالنصوص ولهذا دم الله عز وجل من هذا صنيع حرف اللفظ بعد ما عقله واتضح له وتبين وتجل فبالتالي فبعد ذلك قام بتحريفه حتى يصرفه عن معناه الجليل البين لأنه, لأنه لا يريد هذا المعنى فيغير هذا المعنى ويسمي هذا التحريف اسما مثل التأويل أو نحوه حتى يخفف من حدثه. نعم. وقال تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا الآية نعم. وأما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره وقد خاطبنا باللسان العربي المبين فوجب قبوله على ظاهره وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة نعم ان الناحية العقلية المتكلم به سبحانه وتعالى أعلم بمراده وقد خاطب الناس باللسان العربي وأخبر أنه خاطبهم باللسان العربي ليتعقلوه ويفهموه فيجب أن يقبل على ظاهره يبين الجلي، وإلا والا اختلفت الاراء وتفرقت في الأمة وهذا الذي حصل فانه حين عدل عن الظاهر صار للمعتزلة فهم وللجهمية فهم وللرافضه فهم صار كل أحد ينزل القرآن على مذهبه ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى فالرافضة تجعل القرآن رافضية يعني على أمزجته والجهمية تجعله جهمية والمعتزلة تجعله معتزلية وليس جميعهم بأولياء ان أولياؤه إلا المستقل ليس أولياء ليس أولياءه وحملته هؤلاء المستدعى بل أولياءه المستقل لا تصور يا بني لا, لا تصور فالحاصل أن دليل العقل على هذا دليل العقل في هذا جلي واضح أن الرب تكلم وخاطب العقل وخاطب الناس بهذا اللسان العربي البين، فالواجب أن يؤخذ على ثمن لغة العرب، لا أن يصرف ويحرف ها هنا وها وإلا وقع ما وقع من الاختلاف والفرقه في الأمر. نعم. القاعدة الثانية، الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراءها على ظاهرها دون تحريف. القاعدة الثالثة. حسن. القاعدة الثالثة ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة, ومجهولة لنا باعتبار آخر فباعتبار المعنى هي معلومة وباعتبار الكيفيه التي هي عليها مجهولة نعم هذه الصفات العظيمة الجليلة من حيث معناها معروفة كما قال مالك رحمه الله في كلامه المسدد الموفق الاسواء معلوم يعني معلوم المعنى فهذه الظواهر معلومة لنا من جهة معنى لكن من جهة كيفياتها تقدم مرات إن أنها مجهولة ولا يمكن أن يحاط بالله تعالى علما إذن فهي هذه الظوائر معلومة لنا باعتبار وهو المعنى مجهولة لنا باعتبار وهو كيفية الافتصار بهذه الصفر فالاستواء إذا قيل لك ما معناه يسهل أن تبين معناه الاستواء معلوم. الاستواء هو العلو على العرس والاتفاع عليه كما أفسره السلام لكن كيفية الاستواء هذه هي المجهودات نعم وقد دل على ذلك السمع والعقل أما السمع فمنه قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب وقوله تعالى إن جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون وقوله جل ذكره وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه ليتذكر الإنسان بما, فه بما فهمه منه بما؟, بما فهمه منه نعم الله تعالى أمر بأن يتدبر القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولي الأنبار قال انا جعلناهم قرانا عربيا لعلكم تعقلون وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليه ولعلهم يتفكرون لا يمكن ان يتم التدبر الا اذا كان هذا الشيء الذي تتدبره يمكن ان يوصل الى معناه ويفهم أما ان تتدبر ما لا تعرف المعنى فهذا امر محال ولهذا امر الله بالتدبر لا يمكن أن يتأتى ويتحقق إلا متى إلا إذا كان هناك خطوة تسبقه وهو أن يفهم المعنى أما أن تتدبر ما لا تفهمه عنه فهذا محال إذا التدبر لا بد أن يسبق بالفهم لأن التدبر أعمق من مجرد أن تفهمه فهما عاما فتفهم المفردة وتفهم اللفظ وتفهم المعنى فعند ذلك تستطيع أن تتدبر أما إذا لم تفهم المعنى أصلا فإن من المحال أن تتدبر فأمر الله بالتدبر دال على أن المعنى مفهوم كما قال مالك هل السواء معلوم أي معلوم المعنى وكود القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم وإلا لما كان فرق إلا لما كان وإلا لما كان فرق لما كان بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها نعم لما ذكر الله أنه بلسان العرب نزل ليكون العالم بلسان العربي قادرا على تدبره وإلا فلولا يمكن اصلا أن يفهم نهائيا ولا يعرف معناه لما كان هناك فرق بين أن ينزل باللغة العربية أو بغيرها لكن كونه نزل بلسان العربي لعلكم تعقلون يدل على أن الذي يفهم لسان العربي يمكن أن يتعقله ويتدبره وإلا لو كان لا يتعقل ولا يفهم اصلا لما كان هناك فرق بين أن ينزل بلغة العرب أو بلغة العجم لأنه على هذا التقدير لن يفهم سواء نزل باحرف عربية أو بأعجم نعم وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال الله لتبين للناس ما نزل إليه يبين المعنى ويوضحه وهذا التبيين منه للمعنى عليه الصلاة والسلام فارث يكون بالقول فارث يكون بالفعل صلوات الله وسلامه عليه فمهمته مهمة التبليغ والبيان صلوات الله وسلامه عليه وبيانه شامل لهذا فيبين الله الذي أنزل الله ويوصله إلى الناس ويبين معناه نعم وأما العقل لأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى أو, أو يتكلم أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام فعِد أو يتكلم رسوله وأما العقل أو, أو ي... وأما العقل فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء لأن ذلك من السفة الذي تأباه حكمة الله تعالى وقد قال الله تعالى عن كتابه كتاب احكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير نعم الحكيم العليم الذي يضع الأمور في مواضعها سبحانه وتعالى أن ينزل كتابا ثم يكون أهم ما ينبغي أن يعلم وهو العلم بالله عز وجل الذي الحاجة إليه أشد من الحاجة إلى أي شيء أشد حتى من الحاجة إلى الطعام والشراب يبقى ملتبسا غير واضح غير لمنزلة بمنزلة حروف المعجم لا يدرى ما الذي يليق بالله وما الذي لا يليق به هذا أمر محال والحكيم سبحانه وتعالى فابى حكمته أن يكون كتابه على هذا بل هو سبحانه وتعالى الحكيم العليم الذي يعلم أن حاجة خلقه إلى العلم بصفاته أعظم من حاجتهم إلى كل شيء لهذا لا بد أن يكون واضح المعنى ولهذا روى الشافعي رحمه الله تعالى روايه نفيسه جدا عن الامام مالك شيخه رحمه الله سئل الشافعي عن التوحيد فقال سئل مالك عن التوحيد فاجاب بجواب شيخه فقال محال ان يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى اداب التخلي كيف يعني تتنظف بعد أن تتبول أو تتغوط، ويترك أمر التوحيد يقول هذا أمر محال أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم أمر التوحيد ملتبسا غير واضح ثم تكون النصوص مفصلة لأمر آداب التخلي وكيف يتطهر الإنسان كيفية التطهر لا بد منها وأمرها عظيم ولا يجوز التعرض لها كما يقول بعض الناس بألفاظ الله لا تريح لا بد منها يعني يترتب عليها أمر الطهارة والنظافة وأمر الصلاة لكن ليست أعظم من التوحيد فيستحيل أن تنصرف همة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأمور ويترك أمر التوحيد منتبسا غير بيه فلا بد من بيان التوحيد وتجليته وتوضيحه اذ الحاجة إليه أشد من الحاجة إلى آداب التخلي ومن غيرها أيضا. نعم هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات وأما, دل وأما دلالتهما على جهة هذه الدلاله على كوننا نعلم معاني الصفات ولهذا إذا رجعت إلى كتب أهل السنة في التفسير تجدهم أنهم يفسرون الصفات يبينونها معنى هذه الصفات كذا فهي من المحكم لفظ الصفات الصفات الواردة في النصوص من المحكم الذي يفهم معناه ويفسر ويبين هذا من حيث المعنى يبقى الآن الذين جهلوا هو الكيفيات كما فيه, فيه نعم وأما دلالتهما على جهلنا لها باعتبار الكيفية فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات وبهذا علم بطلان من جهلنا كما قلنا وكرنا هذا كثيرا أنه يستحيل أن نحاط بالله علما أن تعرف كيفية صفاته سبحانه وتعالى فإن هذا أمر محال لأن الله تعالى لا يحاط به علما ولهذا نعرف من الصفات شيئا ونجهل شيئا نعرف المعنى ونجهل نعم وبهذا علم بطلان مذهب المفوضه الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات علم معاني نصوص الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف أن هذا مذهب السلف والسلف بريئون من هذا المذهب وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا وتفويضهم الكيفية إلى علم الله عز وجل المفوضة طائفة من أهل الضلال وهم ردة فعل للمحرفة أهل التحريف ولهذا سجدهم يقولون لك ان تلزم مقوله التحريف المسمات بالتاويل أو التفويض فهما مسلكان يسلكهما مثلك مثلا الاشاعره كما قرر السبكي وغيره قال كلاهما مسلكان من اراد ان يقول بالتاويل ومن اراد ان يقول بالتفويض وهذه من العجائب هذه من اعجب ما يكون إن كان التاويل هو الصواب فالتفويض باطلا وإن كان التفويض هو الصواب فالتأويل باطل؟ أما أن يقال لك أن تفوّل ولك أن تؤول فهذه إلى لا يمكن أن تكون النصوص بمثل هذا الحد ولا سيما النصوص العظيمة المتعلقة بالصفات كل المسلكين التحريف المسمى بالتأويل والتفويض الذي يزعم آله أنه مذهب السلف والسلف منه براء يقولون إن السلف رضي الله تعالى عنه أرضاهم يقولون المعنى غير معلوم هذا معنى تفويض يعني أنه يفوض المعنى تقدم أن منهج أهل الحق تفويض الكيفية مع العلم بالمعنى هم يزعمون أن السلف يفوضون المعنى والكيفية جميعا ويقولون هذا أسلم فيقولون مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف اعلم واحسن وهذا كلام متناقض ايضا لان العلم والحكمه فيها السلامه ما تجعل السلامه على حد كان الذي يسلم ليس اهل العلم والحكمه فالعلم والحكمه معها السلامه اما ان تجعل السلامه على حد والعلم والحكمه على حد كان العلم والحكمه لا سلامه فيها وكان السلامه تتم بدون علم وحكمه فهذا كلام متهاسر متناقض ويزعمون أن مذهب السلفي أنهم يقولوا لا نخوض أصلا في هذه الصفات ولا نبين معانيها ونقول إن المعاني غير معلومة وهذا من الكذب على السلفي بلا ريب ونقول بيننا وبينكم الاسانيد الوارده عن السلفي بأسانيد صحيحة رضي الله عنهم في تفسير الصفات وتبهين معانيها وتوضيحها ما تقولون فيها كيف تقولون إن مذهب السلف رضي الله عنهم إن مذهب السلف عدم العلم بالمعنى وهم يفسرون المعنى ولهذا قال شيخ الإسلام وغيره من أهل السلس قالوا إن الذين ينسبون هذا إلى السلف إما كاذبون عليهم أو جاهلون بمذهب السلف وهذا ليس بغريب يا أخو لأن جهن المتكلمين بمذهب السلف كبير جدا إذ لا يعرفون حتى الكتب المسندة عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا أمر فيهم هاش منتشر لا يعرفون كثيرا من كتب السنة لهذا يقول الشيخ الإسلام في بعض أكابرهم يقول لم يطلع على البخاري إلا بالسماء ما يدلسه ما يعرف وإنما يسمع كما يسمع العامي أن هناك كتابا اسمه صحيح البخاري فكيف ينسب هذا إلى السلف رضي الله تعالى عنهم وارضاهم قولا وهو لا يدري باقوال النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن ان يدري باقوال السلف الحاصل ان مذهب المفوضه حاصله أن المعنى غير معلوم بمعنى أن هذه الصفات غير معلومه نهائيا وهذا مع ما تقدم من اظهر الأمور كذبا على المعاني وحتى يتبين لك ذلك تامل قوله تعالى: إن بطش ربك لشديد ألا تستشعر الخوف؟ بلى وتامل قوله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم ألا تستشعر الرجاء؟ بلا. لما خبت في الآية الأولى ورجوت في الآية الثانية لأنك تعرف معنى البطش فخبت وفي الايه الثانية تعرف معنى الرحمة فرجوت ولهذا لما كان المؤمن مامورا أن يكون بين الخوف والرجاء ذكر الله آيات في صفاته تستدعي الرجاء وصفات وآيات في صفاته تستدعي الخوف ربما كانت في ايه واحده كقوله تبارك وتعالى ويحذركم الله نفسه وأنا من أبلغ وأشد وأش... وأخطر التخويف أن يحذر الله بنفسه فلما كان هذا التخويف بالغا مبلغاً عظيما يمكن أن يؤدي إلى اليأس قرنه الله بقوله والله رؤوف بالحذر حتى تخاف في الأول وترجو في الأخير فتجمع بين الخوف والرجاء كما أمر الله بذلك نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم فتردو وأن عذابي هو العذاب الأليم فتخاف والمؤمن مأمور أن يكون بين الخوف والرجاء كما قال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويبعوننا رغبا ورهبا رغبا ورهبا فيكون المؤمن راغبا راهبا ولهذا ذكر الله الآيات التي تستدعي منك الرغبة والرجاء مقرونة بالآيات التي تستدعي منك الخوف والرهبة لأنك تفهم المعنى ولو لم تكن فاهما للمعنى لكان معنى قوله إن بطش ربك لشديد لا يحرف فيك ساكنا بالخوف، وكان معنى قوله الرحمن الرحيم لا يحرف فيك ساكناً بالرجل وكنت تقرأ هذه الآية ويحذركم الله نفسه الله رؤوف بالعباد فتمضي عليها لا تدري ما معنى وهذا قد يعرف كل متأمل للقرآن أن هذه الآيات فيها ما يستدعي الخوف وما يستدعي الرجاء لما وجد عندك خوفنا والرجاء هنا لأنك تفهم المعنى فالقول بأن المعنى غير مفهوم كذب على النصوص نفسها وكذب على السلف الصالح رضي الله عنه ولو أن هؤلاء المفوضة قالوا هذا مذهبنا نرتضيه لكان الخطب أخف على ما فيه من الشر لكن الإشكال أنهم نسبوه للسلف وزعموا أن هذا هو مذهب السلف فألبسوا على كثير من الناس يظنون أن هذا المعتقد معتقد السلف وفيه ما فيه من الإشكال الكبير الذي سيأتي في كلام من رحمه نعم قال شيخ الإسلام ابن تيمية وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه فكيف يجوز مع ذلك أن يراد من الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله نعم لأن هذا مكترى مذهب المفوضة الله تعالى أمرنا بالتدبر وهؤلاء المفوضة يقولون إن المعنى غير واضح وقلنا إنك لا تستطيع أن تتدبر إلا إذا كنت فاهما للمعنى وإلا فإذا لم تكن فاهما للمعنى فكيف تتدبر فمقتضى كلامهم مراد لأمر الله بالتدبر إن الله أمرنا بالتدبر وحظنا على عقله وفهمه تبارك وتعالى فكيف يطلب منا أن نعرض عن فهمه ومعرفاته الذي يقتضيه مذهب المفوض إلى أن قال وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه وعلى من المصائب الكبيرة جدا عند المفوضة أنهم يقولون حتى الأنبياء لا يعرفون المعنى الله يقول الغلات منهم جبريل لا يعرف المعنى وحمله الى النبي صلى الله عليه وسلم واداه اليه لفظا ورسول الله لا يعرف المعنى هذا من اعظم القول واعظم الذريه واعظم التنفس لنبي الله صلى الله عليه وسلم القول بانه بلغ الفاظا لا يدري معناها مع امر الله تعالى بالتدبر وحبه سبحانه وتعالى على ذلك بل نعى الله على من لا يتدبر فقال افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها مقتضى مذهب هذه المفوضه انه لا يمكن ان تدبر لان المعنى غير واضح ثم لا يكف كما قلنا بالنسبه هذا الى السلف بل يقولون ان النبي أو من هذه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف ما بلغه ولا يفهم معنى هذه مقولات خطره للغايه يلزم عليها لوازم شنيعه والهذه نعم بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه قال ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم وأمر بتدبر القرآن وعقله ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته لا يعلم أحد معناه فلا يعقل ولا يتدبر ولا يكون الرسول. ولا يكون. الرسول ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع الحق في نفس الأمر ما علمته ما علمته برأي وعقلي وليس في النصوص ما يناقض ذلك لأن تلك النصوص لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة مشكلة مشكلة مشكلة متشابهة مشكلة. مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها هذا من المخاطر الكبيرة التي يفتحها مذهب المهور يقول يستطيع كل ملحد أن يقول كل معنى أنا أريفه إلى هذه الألفاظ برأيي فهو الحق لماذا؟ يقول لأن النصوص لم تتضمن البيان إن هي مشكلة متشابهة كلها، وبالتالي فإذا قلت قولا أنا فليس لك أن ترد علي من خلال النصوص يقول لأن النصوص غير واضحة المعنى، أصلاً. ومن هنا فلا تستطيع أن تبطل ما الحس فيه لأنك إذا أردت أن تبطل الحادث، بما في النصوص أجبتك بأن النصوص اصلا مشكلة متشابه غير واضحة المعنى فكيف توصلت من خلال هذا المشكل المتشابه إلى إبطال قولي الملحد يقول ينفتح, ينفتح له مربع بخلاف ما إذا قيل هذه النصوص واضحة المعنى فمن خالفها فقد ضل أما إذا قيل إن المعاني غير واضحة فلو أتى إنسان بأقوال ملحدة كمقولات الباطنية أو غيرها وقلت إنك خالفت النصوص يقول, يقول لك وهل للنصوص معنا اصلا حتى, حتى اخالفها انت تقول إن, ان المعاني غير واضحه المعاني نفسها غير واضحه فينفتح باب جلب معاني فيها الحاد وفرض هذه المعاني على الالفاظ ليستدل على الالحاد والعياذ بالله تعالى بالفاظ القرآن هذا اذا قيل ان الالفاظ لا يعرفه معناه. ولهذا يقول الشيخ الإسلام في غير هذا الموضوع يقول إن مذهب المفورة من أخبث المذاهب ومن أخطره، لأنه يفتح هذه أبواب كلها ويلغي دلالة القرآن فلا يكون فيه هداية. ليس في أن فقط عدم تد في عدم تدبره تنزع من الهداية. أنا إذا قيل لنا تدبر هذا اللفظ من كتاب الله قالوا أصلا لا تعرفوا معانيه. فيأتي من يفرض قوله الباطل على هذه الألفاظ ويستدل وعياذ بالله بقوله الباطل في الألفاظ نفسها فيقول كل ملحد ومبتدع الحق في نفس الأمر ما علمته برأي وعقلي وليس في النصوص ما يناقض ذلك لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها وما لا يعلم أحد معناها لا يجوز أن يستدل به فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء وفتحا لباب من يعارضهم ويقول إن الهدى والبيان, والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء نعم كما قالت الفلاسفة الفلاسفة تقول الهدى والبيان في طريقنا نحن أما الأنبياء فليس الهدى والبيان في طريقهم. لما لأن معاني الألفاظ التي أتوا بها غير واضحة وبالتالي سدوا باب الهداية من جهة الألفاظ. طيب، فأين الحق؟ سألوا خذ الحق منه. ومذهب الفلاسفة من, الف... من افضع المذاهب وأشده كفرا ما ينبغي أن يعلم. إنما كما قرر أهل العلم شارح الطحاويه وغيرهم لا يقرون بالمعاد اليوم الآخر جنة ونارا وبعثا. لا يقر لا يقرون بأن لله ملائكة. لا يقرون بحقيقة النبوة. لا يقر لا... وبالتالي لا يقرون بالكتب والرسل. فمدبون في قاية الفضاء فإذا قيل بهذا في ألفاظ القرآن أنها معانيها غير واضحة وأنا بمنزلة حروف المعجم صد باب الهداية من جهة القرآن وفتح لهؤلاء أن يدعوا أن الهداية من طريقهم لا من طريق الأنبياء نعم لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية. والانبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن انبى ان يبينوا مرادهم يعني هذا بقية كلام ها هذه بقيه كلام الملاحده الفلاسفه وغيره يقولون نحن نقول كلاما ونفهم معناه وعلى ماذا المخضره الانبياء تقول كلاما وهم لم يفهموا معناه فيقولون نحن منهجنا اسلم واصلح للعباد لأننا نقول كلاما ونبين والأنبياء تقول كلاما ولا تبين إذ يقولون الفاظا وهم لا يعون معناها نسو الله العفوة وهذا جلى لك الآن وجها من وجوه الخطورة في مذهب المفوضه لأنه إذا قيل بهذا فكأنه يسد الباب من جهة اخذ الهدايه من النصوص ويقدح في طريقة الأنبياء لأنهم لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا يقولون لا يعرفون القول الذي بلغوه فضلا عن ان يستطيعوا ان يبينوا المراد من هذا القول قالوا إذن فيسد فيسبب الهدايه من جهه الانبياء وينفتح لاهل الالحاد عياذا بالله من قالت نعم فتبين ان قول اهل التفويض الذين يزعمون انهم متبعون للسنه والسلف من شر اقوال اهل البدع والالحاد انتهى كلام الشيخ رحمه الله وهو كلام سديد من ذي راي رشيد وما عليه مزيد رحمه الله تعالى رحمه واسعه وجمعنا به في جنات النعيم اللهم امين ورحمه الله عليهم جميعا واجعل الله لهم المسموبه وجمعنا بهم في دار كرامته تبقى القاعده الرابعه هذه لعل الدرس غدا يبدا بها ان شاء الله تعالى ناخينا الشيخ سالم لانها سيتفرع عليها كلام في انقسام الناس إلى الأقسام هذه ويطول الكلام بها بالحقيقة فتحتاج إلى مزيد بيان فتبداون غدا إن شاء الله من هذه القاعدة, القاعدة الرابعة في ظواهر النصوص. يقول ما حكم قول عجيب سبحانه أنا قال يعني ان هذا الأمر الذي وقع في اقدار الله عز وجل أمر عجيب وغريب اما ان يقول إن الله عجيب هكذا ففيه اشكان ما انه يعني في أي مقام يقال ان الله عجيب هكذا بل الله عز وجل على اكمل ما يكون من الوصف وهذا هذه الاضافه قد تشعر بنوع ما لا ينبغي يقال ان أمر الله عجيب وإن الله تعالى فيه ما يقتضي التدبر ونحوه يسأل الأخ عن كلمة الجهاد تم تقصدها في مئن كلام رحمه الله يسأل عن معاني الألفاظ هذه والتعامل معها الحيز والحب والجسم نفس الوضع مع الجهاد لانها من الألفاظ المجملة تحتمل كذا وتحتمل كذا يقول هل يكفر معطلة والممثلة؟ كثير من اهل العلم يكفرونه يقول لصريحي ردهم قوله تعالى ليس كمثله شيء يسأل اخ عن دعاء النوازل لاهل العلم فيه كلام هل هو متوقف على اذن ولي الامر فمن اهل العلم من يقول هذا ومنهم من يقول انه غير متوقف على إذنه بل إذا وجد الأمر النازل مدلهم الشديد وليس أي أمر لكن الأمر الملم العظيم فإنه يقنت، ثم فأمر قنوت في النوازل لا اشكال فيه لكن الكلام أهل العلم هل هل يتوقف هذا على قنوت على إذن ولي الأمر فمنهم من يقول بهذا يقول بدليل أن النبي عليه الصلاه والسلام كان هو الذي يقنط في المدينة ومنهم من يقول انه لا يتوقف لأن النبي عليه الصلاة والسلام في قنات يكون هذا من باب التشريع فيكون بهذا تسنن في اتباعه عليه الصلاه والسلام يسأل عن عقيدة الرافضه في باب الأسماء والصفات الرافضه في مثل هذه الأبواب تبع للمعتزله لأنهم ليس لهم كما يقول شيخ الإسلام لا يقومون بأنفسهم لا يقومون إلا بغيرهم ف جميع ما عندهم هو كما يقول شيخ الإسلام في أثناء نقاشه لابن المطهر يقول هذا الذي قلته هو قول المعتزله نقلته نقل المسطرة ينقل ينقلون كلام المعتزلة فهم في هذا سبع للمعتزله إذ جعلوا دينهم وديدنهم أمر الامامه وأهملوا بقية الأبواب ثم التفتوا فصاروا فيها سبعا بغيرهم فهم كما يقول شيخ الإسلام لا يقومون بأنفسهم انما يقومون بغيرهم الأخ يسأل عن إعادة شرح ثلاثة التزام يسأل ترجع اليه ما دام الأخوة في الموقع وفروا الدروس من الصعب يعني يعاد مرة أخرى إليها مدام الدروس موجودة في الموقع في المسجر يستطيع أن تراجعها يقول إذا قام مجتهد بالاجتهاد في مسألة معينة وقد خالف الإجماع هل له العمل باجتهاده أم يلزم بالإجماع إذا كان الإجماع منعقدا قطعا مؤكدا فلا يجوز خلافه لأن الإجماع أحد الأدلة والإجماع المنضبط هو إجماع الصحابة تابعين أهل القرون المفضلة فليس لأحد أن يخرج على إجماع الأمة وكون يقول إني اجتهادك اجتهادا توصلت من خلافه،, من خلافه إلى خلاف الإجماع المضبوط المؤكد هذا من وساوس الشيطان الرجيم لأن مقتضاه أن الأمة كانت غير عالمة بالقول الصواب حتى مضت القرون فوجد هذا وعرف الصواب هذا قول العاقل يتنزه عنه مجرد تدبره يبين ما فيه من البلاء والإشكال فإذا كان الإجماع حق الإجماع، أن بعض الناس يتساءل بكلمة أجمع الاجماع أجمع على كذا والمسألة ليست محل إجماع. وإذا تحقق الإجماع، فليس لأحد أن يخرج عليه، لأن الأدلة ثلاثة: قران والسنة والإجماع المنضبط المؤكد، لأن, لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما كان الله ليجمع أمة على ضلاله، فلا تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلاله، وتمشي على هذه الضلاله زمن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين حتى خرجا. في هذا الزمن شخص اكتشف أن الصواب على خلاف ما كانت عليه في القرون السابقه هذا أمر لا يجوز اعتقاده أصلا فضلا عن أن يجوز مباشرة ولهذا من نفيس ما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى فيما رواه الأجري وغيره يقول فإن قلت فأين آية كذا يعني أكامك الآن انتبهت إلى نص يدل على ما تزعم فقد قرأوا يعني الثلاث فقد قرأوا منهما قرأتم وعلموا منهما جهل قل السلف قرأوا نفس ما قرأت لكن ما الفرق بينك وبينهم أنهم علموا الشيء الذي جهلتا يسأل عن الخوارج والمرجئات هل هم من المسلمين المعروف الخوارج أنهم من المسلمين ومن أهل العلم يختاروا أنهم يكونون في حكم المرتدين لكن المعروف عند أهل العلم أنهم معدودون في المسلمين وأعرف الناس بهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرضاه لأنه ابتلي بهم حتى قتلوه عليه رضوان الله وكان يعاملهم معاملة المسلمين هذا هو المعروف ومن أهل العلم أن يرى كفرهم تدلوا بظواهر نصوص كقول النبي عليه الصلاة والسلام قتيلهم شر قتيل تحت أدين السماء وقول عليه الصلاة والسلام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فرأوا أن مثل هذه النصوص دالة على كفر الخوارج أما المرجئة فالمرجئه أقسام منهم الغلاث الذين يقولون الإيمان هو مجرد المعرفة كالجهم المصفوان وامثاله من غلاث المرجئه فمقولتهم من أفرع المقالات ومنهم من, من يسمون بمرجئة الفقهاء يقولون إن الإيمان قول واعتقاد دون العمر وهؤلاء يقاطعاً لا يكفر اتفق السلف على أن مرجعة الفقهاء لا يجوز تكفيرهم لكن قولهم قول باطل لا شك فيه لا شك فيه أن قول هؤلاء من الأقوال الباطلة لسمعنا إن ان يكفر وإما يكون قولا صوابا هو قول باطل وان لم يكفر قائل يقول هالحلق اللحية له علاقة بالعقيدة إذا قلنا إن الإيمان قول واعتقاد وعمل فإنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصوات وإعفاء اللحيه لأجل الله تعالى عمل من الأعمال يزيد إذا أردت به وجه الله تعالى وحلقها معصية تنقص من الإيمان فالطاعات تزيد بها الإيمان والمعاصي ينقص بها الإيمان سيما في زمن الغربة إلى اقل من يستمسكون في هذه السنة فإن المحافظة عليها فأن تحافظ المرأة على حجابها زمن يشتد فيه السفور يكون أجرها أعظم يحافظ المؤمن على أمر لحيته بأن لا يتعرض لها بتقصير وعبث أو حلق فهو بهذا الاعتبار إذا أراد الله يكون, يكون قد عمل عملا زاد به إيمان فإن حلقها يكون قد عامل معصية ينقص بها إيمان واكع شأنه اللحيه شأن الواجبات الاخرى انها بلا شك من الواجبات فمن ادى الواجبات زاد ايمانه ومن اخل بها نقص ايمانه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على البيان.